Binaia al-Nahadi ya nuh-ruh-ayun Ommake ahme Fatima Il-Muni Ommake ahme Fatima Il-Muni Ihaasut min Fatima Baaat! سمعني يا صار من من عدا يوم بيدي العيد تولوني هالصوت هالصوت من من? هالصوت هالصوت هالصوت اي صار ايتع من يلفيتن يبني اي تيح مش عرب العبودي صار ايتع فيك بنيتي حب شاهد على عالم محينا وهمو مش لا نوصب لك على نار الهيجو مش لا sadan yassota hasota fatima din hasota ay saritay lifitay rabni tih hal hawak ala hawak hatta akammalak ya saritay lifitay rabni على يا ام موينا وهمه شلونا صوت لك عاله عار الهيجو اي مويري من لا رحم قصده يصيح قال تط يشرق خل من قدهم ليذت على صدره دف اي حد انصاب صدري ساعات حسراني انسام صدري ساعات حس حسات من فاطمه يا <تصفيق> فاطمه يا فاطمه يا <تصفيق> فاطمه هي بي كل خراب تلدري يا بي لا وانا كل خراب الضيل حمل يا باب دار شفتا بنار اشتعاب باب دار شفتا بن اوتاح من المحشين وخجع حسات من فاطمه اي شفت ابن نار اشتعرت بداي شفت من نار, شفت من نار والله تاع من, من من حشاين فجعني صيحه الصوت من تستعجل وياك وياك ها, صوت ها, صوت ها, صوت ها صوت ابي هل لاحظت الحصر نتيخه انا ما ادري ايش صار بيي ما ادري لي هل يا امل امر او غيف فيك انا وين اللي <تصفيق> ايه ضلعي من حند بحيطك هم صويبا وقدري يا المهدي أخبرك مريعة علي جدك شفت متكتف خاذو علي جدك شفت متكتف اكتفخذا من منخذا قدك عالي هذاني صوتك صوتك طاقه ها صوتك طاقه اي يا بني ما الفضا وينك وي حبيتي اي يا بني ما الفضا وينك hey beji obil heyju alayya hatta wa